بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ف أ ث ر ن به نقعا فوسقن به جمعا ان ا ل إ ن س ا ن لربه لكنود